أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إِيَّاكَ نستعينُ إِلاَّكَ لاَنَعَاكَ مِنَ الْعَالَمِينَ